بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم. تلك آيات الكتاب الحكيم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 119. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن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 وَهُنَّنَ عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالِهِ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَتْكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إِن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله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 فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَاتِ الْوَثْقَاءِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُ كَكُفْرُهُ إلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلْنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثم نضرهم إلى عذاب غليا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 114. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور 115. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم